والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم أهدنا فيمن هديت وبارك لنا فيما عطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك سبحانك تقضي ولا يغضى عليك وأنه لا يعز من عاديت ولا يذل من وليت تباركت ربنا وتعاليت اللهم زدنا علما وألحقنا بالصالحين اللهم اجعلنا لنا لسان صدق في الآخرين اللهم اجعلنا من ورثة جنة النعيم اللهم اغفر الأماتنا وأبائنا يا رب العالمين اللهم ارحمهما كما ربينا صغارا اللهم ارحمهما كما ربينا صغارا اللهم إنا نسألك يا رب العالمين علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وشفاء من كل داء ونعبدك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وبارك الصالحين ونعود بك من شر ما استعادك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبارك الصالحين اللهم إنا نسألك الجنة ونعيمها واستبرقها ونعود بك من النار وسلسل وأغلاله اللهم إنا نسألك يا أكرم الأكرمين أن تجعلنا لك في كل أوقاتنا لك ذاكرين شاكرين اللهم اجعلنا لك ذكارين لك شكارين لك مطوعين لك مخبتين لك أواهين لك منيبين ربي تقبل توبتنا وأجب دعوتنا سدد أسندنا واسل سخيمة أصدرنا يا رب العالمين اللهم سددنا. اللهم سددنا اللهم سددنا اللهم اهدنا اللهم اهدنا في من هديت وبارك لنا في ما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك سبحانك تقضي ولا يبطى عليه وإنه لا يعز من عديت ولا يذل من وليت تبرك ربنا وتعليه ثم أما بعد يا أحبي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صلى ولكم في هذا اليوم نظار قبول العمل وأسأل الله لي ولكم في هذه الأشهر الحرم تدأت من الأمس أن يجعلنا ممن يحفظ نفسه ويجاهد نفسه وعصم نفسه اللهم لا تجعلنا ممن ظلم نفسه اللهم لا تجعلنا ممن ظلم نفسه فلا تظلمون فيهن أنفسكم اللهم اجعلنا يا رب العالمين ممن استمع القول فاتبع أحسنه واجعلنا ممن يعظم شعائر الله سبحانه وتعالى اللهم اجعلنا ممن يعظم شعائر الله سبحانه وتعالى ثم نبترئ درس اليوم يا أحبائي في حديثنا عن أقوى المدود أقوى المدود ده نتحدث بالترتيب هنقول أولا المد اللازم أقواها لإجماع على ذلك للإجماع على مده وعلى مقدار ولازم كما تدروا بالنسبة للمد اللازم أجمع العلماء على مده ست حركات وعلى لزوم مده ست حركات وهذا عند كل القراء والثاني يأتي بالترتيب المد المتصل لإجماع برضو القراء على مد المتصل يمد. مش حد ليقرأ المد المتصل يعني واحنا بنقرأ المد اللازم زي مثلا ادينا المدود قبل كده ودينا المد اللازم لما تيجي تقرأي مثلاً فاء فلام ميم خطأ اللي بنقع فيه لما تيجي تقرأي مثلا هذه الأحرف انك تقرأي تقولي فاء فلام ميم وتق عند قراءة هذه الأحرف والصحيح لابد ان تمدي هذه الأحرف لام ستة كما ذكرنا سابقا والميم ستة حركات كما ذكرنا سابقا المتصل وهو الثاني برضه يأتي في الدرجة الثانية بعد اللازم للإجماع على مده لأن كل العلماء كل القراء بيقرأوا المتصل بمد فعلى سبيل المثال كل فيما عدا مثلا حمزة وورش يقرأ هذا المد على الأقل أربع حركات وإحنا بنقرأ بنقول أربع حركات أو بنقول خمس حركات أو ده بالنسبة للمتصل لكن بالنسبة لي الجائز بنقول ست حركات إذن برضو أجمعه لأنه لا بد أن يكون في إيه؟ طول يطيله المد إجماع على مده يعني بالنسبة لي العارض وهو يأتي المد الثالث أو الدرجة اللي هي بترتيب القوة يأتي بعد اللازم والمتصل العارض والعارض يبقى يتعلق بالسكون العارض السكون برضو الحمل يقلك على اللازم كلين أو جزئين يعني هو بالنسبه للي هو المد العارض بيصل مد الى ست حركات زي الايه المد اللازم اذا وقفنا عليه بنقف اثنين او اربعه او بيصل ك اللازم ست حركات يأتي في المرتبة الرابعة المنفصل المد المنفصل المد المنفصل اللي هو بيقولوا بيحملوه على المتصل كليا او جزئيا يعني هو بالنسبة للمنفصل ممكن يكون قد الجزء قد المتصل او يكون اقل من المتصل المهم إحنا في الترتيب بنقول لما نجي نشوف بالنسبة الأقوى هنقول اللازم فالمتصل فالعارض فالمنفصل فأضعفها المد البدل لو زي آمنوا بالنسبة لي اللي هي شيخ المقرر إبراهيم علي شحاتة سمنود قال إيه فيها قال في بيت الأقوى المدودي لازم فمتصل الأقوى المدودي لازم فمتصل فعارض فذنفصالين فبدل يعني وانا بقرأ البيت ده بنقول خلاص عرفنا بالترتيب اللي انا ذكرته لكم لازم فمتصل فعارض فمنفصل فبدل وانحنا بناخد قاعدة اقوى المدود خلي بالكم وبنقول ان اقوى المدود بنقول في ملاحظة هامة باقي المدود لا تجتمع على مد واحد لذلك لم تذكر في هنا قاعدة لابد ان نعيها تماما عند دراستنا لي قاعدة أقوى أو قاعدة أقوى السببين يعني قاعدة أقوى المدود القاعدة بتقول what? بتقول إذا اجتمع أكثر من سبب على حرف مد واحد القاعدة تقول إذا اجتمع أكثر من سبب على حرف واحد أعمل السبب الأقوى وأهمل السبب الأضعف هنقول إزاي دلوقتي بس إحنا بنجمل بنقول الأول القاعدة بتقول إيه إذا اجتمع مدين على حرف مد واحد حرف ده مثلا كان فيه على المد مثلا بالالف كان فيه بدل وكان فيه لازم هنقول بإزاي إزاي إزاي هنعمل إيه وبعد كده إزاي يجتمع على الحرف الواحد ده أعمل بالسبب الأقوى وأهمل السبب الأضعف فإذا تساوي بالقوة بنقول خلاص يبقى السببين موجودين على الحرف ده كما قال الشيخ المقرئ إبراهيم علي شعاة المنودي قال لك إيه في زي ما ذكرنا أقوى المدود لازم فما اتصل فعارض فذنفصال فبدل وسبب إيه سبب مد إذا ما وجد سبب مد يعني في سببين للمد إذا وجد فإن أقوى السببين فردا يعني قاعدة أقوى السببين بطبق أنهي المد الأقوى هو اللي بعمل به ملخصه ملخص الكلام ده كله أنهي المد الاقوى هو ده اللي أنا بعمل به ولذلك اجتماع مثلا هنقول مثل عشان نفهم أكتر ونفهم أوضح في قاعدة أقوى السببين في قاعدة أقوى السببين هنقول مثلا على سبيل المثال اجتماع لازم وبدل. اجتماع لازم وبدل. 6 إذا اجتمع اللازم والبدل على حرف مد واحد اجتمع اللازم والبدل على حرف مد واحد خلي بالك أعمل بالأقوى وهو اللازم وأهمل البدل عملا بقعارة أقوى السببين. طب تعالوا نفهم الكلام ده على آمين خلي بالك وأنا حطه تحت شرطة تحت سهم كده تحت آ الهمزة وبعدها مد خلي بالك أنا كلامي دلوقتي على المد اللي في الوسط ده قبل الهمزة له صفة المد البدل آ طيب نفس المد حرف المد ده بعده حرف ساكن ميم مشددة يعني حرف ساكن يبقى فيه حكم اللازم يبقى على حرف المد ده بقى قبله البدل هو الهمزة وبعده الميم الساكنة ده لازم طب المد هنا بقى اللي هو الالف دي الفوسط المشير لا أخدها يا ترى بقراءتي للمد البدل ولا أخدها بقراءتي إن أتى بعدها حرف ساكن أمدها لازم لا أخدها بأقوى السببين يبقى هطب على الالف دي أو على المد ده مد اللازم يبقى همدها كالتالي أقول آمين البيت الحرام لو كنت هطبق البدل يبقى آمينة آمينة مد بدل والصحيح أن أنا بطبق اللازم لأنه أقوى من المد البدل القاعدة دي مفهوم الأمر ده مفهوم عشان هجيبها لكم في الله مفهوم الأخت اللي كانت تسأل على قاعدة أقوى السابعين اللي هي المرشدي أماني المرشدي اه وغيرهم مفهومة طيب خلاص فهمت النقطة طيب تعالوا ناخد الله خلي بالكم نفس الكلام امشوا معايا وحدة وحدة علشان نفهم القاعدة برضو المد البدل الموجود اهو في الوسط ماد اهو ماد في الوسط قبل همزة ماد بدل بعد لام مشددة يعني لام ساكنة يبقى عندك نفس المد ده حرف المد ده اللي بشير عليه بالسهم قبل بدل وبعد لام ساكنة اما اطبق عليه البدل يبقى... الله آه الله أو أطبق عليه اللازم يبقى دي المادة اللي بعده لام ساكنة يبقى همده ستة حركات زي ما بقول أضالين المادة بعده لام ساكنة يبقى مدها ستة حركات وكذلك هنا يبقى هقرأها الله خير فهمتوا؟ فهمتوا في لفظ الجلاله نعم الحمد لله طيب تعالوا نطبق في الثالثه الذكريني امشوا معايا واحدة واحدة عشان القاعدة دي عايزه تفهمي منين أجيب مد البدل ومنين أطبق مد البدل مع اللازم؟ أنت لازم تفهمي النقطة اللي بيحدث فيها تطبيق لو فهمتي النقطة اللي بيحدث عندها التطبيق تفهمي قارة أقوى السورين معايا؟ طيب النقطة اللي بيحدث عندها تطبيق المد اللي بين A و LAM طبعاً اللام ساكنة AZ و يبقى المد قبله همزة وبعده ذال مشددة يعني بعده ذال ساكنة المشدد ساكن ثم متحرك إذن لو انا خدته بالمد خدته بمد اللي هو البدل لو اخدت بمد البدل هيبقى ا اذ ذكرين اذ ذكريني اذ ذكريني المد هنا بدل مد طبيعي يعني لكن انا باخده بقاعده اقوى السببين يبقى همد البدل ده المد ده معذره همد المد اللي هو معلش هشاور عليه بالسهم كده اللي في الوسط ده ايوه اللي هو الالف اللي في الوسط بين الهمزة وبين الذال همدها ست حركات لان بعدها ذال مشددة لم لا تقرأ لأنه دي لام الشمس شمسية يبقى هنا في الحالة دي بطبق قاعدة أقوى السببين باخد على الحرف الواحد عليه مدين ملخص يا أحباي الحرف الواحد عليه مدين مادة أول ومادة آخره أخد أنهي أطبق أنهي بقى الأقوى عشان كده طبقت ايه؟ احطبقت الحر اللي هو بتاع الذال الساكنة عشان كده بقرأه أذكريني ايه حرم عن تعالوا في قلآن كذلك عندك مد قبله ايه قبله قبل المد همزة يعني هيبقى همزة وبعدها المد يبقى مد بدل زي آمنو ده مد بدل الهمزة وبعدها مد بيسمى مد بدل زي آمنو او ايمانة او قوتو ده مد بدل لا على المد نفسه rework قبله همزة وبعده لم ساكنة طيب يبقى المد اللي بعده لم ساكنة زي الضالين أمد كم حركة؟ كم حركة أمده؟ يبقى المادة ده عندي أخذ بقاعدة أقوى السببين يبقى أمد المادة ده ست حركات عشان كده بأخذ بقاعدة أقوى السببين فأقرأه كالتالي أل أل ست حركات اجتماع لازم والبدل فهمناه في حد قبل ما ننتقل للتاني مش فاهم اجتماع الاجتماع قاعدة اقصة بين البدل واللازم في حد مش فاهمها الحمد لله طيب ننتقل ليه اللي هو مسألة اخرى اجتماع المتصل والبدل امشوا برضو معايا وحدة وحدة اجتماع المتصل والبدل اذا اجتمع المتصل والبدل احنا قلنا بالترتيب خلي بالكو الترتيب اللي في الصفحة اللي قبلها هذه او اللي قبلها قلنا قلنا اللي هو الواحد اللازم اثنين المتصل اخر حاجة البدل مش كده طيب يبقى المتصل برضو اقوى اذا اجتمع المتصل الاقوى والبدل الاضعف على حرف واحد مد اعمل المتصل واهمل البدل عملا بقاعدة اقوى السببين طب تعالوا نطبق الكلام بتاعنا دلوقتي عندك هنا مد في رئاء رئاء عندك مادة اهو على المادة ده قبله همزة بعدها ماد ده بدل والمادة نفسه بعده همزة دي متصل تاهمين العام امر ده زي بالظبط ما كنت باقرأ ذكريني يبقى اللي موجود في الوسط ده اللي بشاور عليه بالسهم ده حرك السهم شوية عشان يبقى تحت المادة ايوة السهم السهم اللي هو بالظبط واصل عند المادة قبله همزة يبقى آمنوا ده بدل أ بدل لا ده مد وبعده همزة أ مد يبقى ده متصل علشان كده عندك اجتمع على نفس المد سببين قبله بدل بعده في نفس الكلمة اللي هو المتصل إذن بعمل بقعارة أقوى السببين وبقولها رئاء الناس يبقى بلغي إيه أو بأهمل البدل عملا بقعارة أقوى السببين مفهومة دلوقتي؟ مفهومك يعني في حد مش واضح مش واضح بالنسبه له اجتماع المتصل والبدل واضح طيب نيجي بعد كده في اجتماع المتصل والعرض السكون اتصال المتصل والعرض السكون انا بالنسبه للترتيب اللي احنا عارفينه الاول بنقول برضو ايه في الترتيب كنا بنقول ايه لازم وبنقول متصل وبعدين بنقول ايه عرض بنجيب اللي هو العرض السكون طيب يبقى أنا إذا اجتمع المتصل والعارض يستكون على حرف مد واحد أعمل بالسبب الأقوى وأهمل الأضعف فإذا تساوي في القوة أعمل معا بمعنى أنا مثلاً انشولي في الجدول هتولي الجدول أأتي الجدول بعد كم بعد كده بعد كم أيها الجدول خليكو معايا في الاجتماع المتصل والعرض اللي سكون في الجدول ده. المتصل المتصل منفرد. بقول مثلاً إيه؟ زي كلمة مثلاً السماء السماء دي متصل لكن هقف على عرض بالسكن ممكن أقف على إيه؟ السماء هقف عليها. أقف عليها أطبق أنهي الاثنين أي منهما المتصل ولا العرض اللي سكون لو وقفت على كلمة السماء أو كلمة الصو أو كلمة جي لو أنا بقول المتصل منفرد أربعة وكنت بقى بالعرض بسكون اثنين يبقى لما جاي أقف على كلمة السماء يبقى قص عليها بالأقوى اللي هو إيه لا المتصل اللي هو أربعة يبقى برضه هقف بالسماء ما أقدر شق بالسماء باثنين أبدا ما أقدر شق الأسماء السماء, السماء برضه هصل عليها أقف عليها بأقوى إن هو المادة المتصل قوي فبقف عليها السماء أربعة واضح طيب المتصل أربعة وكان العارض بقف عليه بأربعة يبقى خلاص مد ده على المد نفسه له سببين المتصل ويه؟ العارض وليتين زي بعض بسبب ان العارض كان أربعة والمتصل كان أربعة فوقفت بالأربعة طيب لو انا جب في أول الجدول أربعة خلي بالك في بداية الجدول بداية الجدول أربعة تحت المتصل منفرد اذا كان المتصل برضو أربعة لكن وقفت بالعرض بالسكون ستة يبقى أنا في الحالة في الحالة دي على المدى يعني يبقى لما اجتمع الأربعة بتاع المتصل والعرض السكون يبقى اعتدنا اعتدنا بالسكون بسبب انه يبقى في الحالة دي هقف بـ بالعرض السكون ستة بقرأ السماء خدت بالأقوى إذا كنت بقى بالعرض السكون ايه ستة واضح الكلام دا يا جماعة؟ معنا واضح الكلام ده يبقى دلوقتي اذا اعتددنا بالسكون بسبب حمله على اللازم كلين او في المتصل يبقى انا اعتددنا بالسكون اللي هو ايه؟ الستة فاهمين؟ واضح يا جماعة؟ واضح ولا, ولا مش واضح؟ طيب يبقى دي اجتماع المتصل والعارض للسكون باخد يا اما ملخصه باخد يا اما بالاقوى وساعتها تقول ايه؟ يعني ايه ساعتها تقولي مش فاهمة؟ بنقول كده بالضبط بنقول أهملنا العمل بالمتصل واعتددنا بالأقوى ما هو مكتوب عندك يا بنتي تابع الجدول حبيبتي تابع الجدول يا بنتي تابع جدول المتصل تابع الجدول حبيبتي لو قرأت الجدول مع الشرح بتاعي هتحس ان انت ان شاء الله بإذن الله فهمتي لان الأمر ده القاعدة دي بتبقى شوية صعبة على بعض الناس لكن هي لو خدتيها باليسر الشديد ده هتجديها ان شاء الله ميسرة بإذن الله طيب اجتماع المتصل والعارض للسكون مثلا لو كان المتصل بقراه ب5 والعارض للسكون بقراه ب ما اتفقنا احنا بناخد بالاقوى يبقى لما نيجي نقف على المتصل يبقى هقف عليه برده بكلمه السماء مثلا هقف عليها برده بالخمسه يبقى بقولها اسما وقفا اس ما اقولش السماء بقول ما بقوش السماء بقولهاش 2 بقولها بالاقوى بالاكبر السماء بقف عليها خمسة. وكذلك إذا كان المتصل خمسة والعارض المنفرد أربعة أخذنا بالمتصل لأنه أكبر وأهمى الناس تكون اللي هو العارض لأنه أقل ملخصه بتاخذ بال بال بال بالأقوى وكذلك إذا كان بقى هنا في الحالة العارض خق 6 يبقى هنأخذ اعتدادنا بالعارض اللي هو الستة يبقى لما يجي وقف على السماء أقف عليها بالستة وأهمل في الحالة دي إيه؟ المتصل لان بقى الستة اعلى او اقوى او في الحالة دي هيبقى نقص عليها بالست حركات واضح الكلام ده ولا لا يا جماعة واضح واضح مفهوم مفهوم ولا لا واضح طيب وكذلك نفس الامر لو انا خدت المتصل الستة نفس الكلام اذا احنا لما بديجي نمسك الجدول بتشوف مين الاكبر وبتعملي في الحرف اللي هو السماء او سي او سوق هو ده اللي بتطبقيه مدام بيطبق المتصل كده والإيتي إنه هو مفيش حاجة يعني متصل مثلا طبقه 6 ما فيش حاجة أكبر من 6 يبقى هتقف عليه برضو ب6 تاخدي بالمتصل وإذا كان خاصتنا لو السكون اتنين بتاخدي بالأقوى اللي هو في الحالة دي إيه 6 إذا كان وصلت به لحد و6 يبقى نقول المد هنا تساوى في المد اللي هو العارض السكون اللي أخدته ب6 والمد المتصل ب6 فبناخد دايما ملخصه ملخصه بناخد دايما بالإيه بالأعلى والعارض زي مثلا قلنا كلمة كلمات رئاء براء بيقولوا هنا بقى إيه؟ نهمل البدل لضعفة البدل إحنا عارفين إنه ضعيف براء براء عند الوقف ويبقى المتصل والعارض للسكون نطبق عليكم يبقى المتصل اللي هو أاء والعارض للسكون هتطبق عليه إذا كان المتصل هتعمليه أربعة والعارض السكون هتعمليه اتنين يبقى اتطبق إلا أربعة إذا كان خمسة والعرض السكون 2 يبقى تعمليه المادة 5 وهكذا عند زي تطبيق القاعدة السابقة اللي هي سواء كان 4 المادة المتصل أو 5 أو 6 بتاخدي مين الأقوى وده اللي بتقفي عليه واضح يا بنات طيب نيجي بعد كده في اللي هو اجتماع العارض السكون مع البدل عارض السكون وبدل على حرف واحد خلي بالكم معايا برضو معايا. امشوا معايا واحدة واحدة اجتمع عرض السكون وبدل على حرف مد واحد هنعمل بأقوى السببين الأقوى ونهمل الأضعف لو تساو في القوة بنقول دول ايه الاثنين مطبقين لأن الاثنين زي بعض ما ضر شمئز واحدة عن واحد لأن الاثنين مثلا اثنين واثنين خلاص أربعة وأربعة خلاص اثنين بقوا زي بعض بقى في سببين على المد ده ما ضرش أقول أنا بديت واحد منهم لأن الاثنين قد بعض ما ضرش أقدم واحد فيهم على سبيل المثال احنا دلوقتي ناخد تشاون امشوا معايا بالسهم المد واو المد عندي تشاؤون عند الواو عندك الهمزه او ده بدل الهمزه لما بعدها واو ده مد بدل او ده مد بدل طيب يراءون خلي بالك بتكلم على الهمزه اللي بعدها واو احنا بنتكلم على الهمزه اللي بعدها واو دي برده هتبقى مد ايه بدل الهمزه مد بدل ولكن قول الواو وبعدها النون هتبقى مد ايه عارض للسكون هنعمل ايه في الحاله دي الواو المادية دي الواو اللي قبلها همزة وبعدها النون الواو اللي في الوسط دي أعمل في أطبع عليها إيه المادة البدل ولا أطبع عليها العارض للسكون بده بردو نمسك الجدول بنفس بنفس الطريقة السابقة لو كان العارض المنفرد المنفرد الو بخدها 2م الهمزة, الهمزة وبعدها اوا بخدها 2 البدل بدل اللي هو العارض المنفرد اللي هو اون ده واو والنون بوقف عليها باثنين يرا اون 2 والبدل كان برده 2 الهمزه في يبقى في الحاله دي اجتماع الاثنين واثنين بنقول ده اثنين سببين على المد نفسه اللي هو الواو بسبب ان الاثنين قد بعض الماد البدل اللي هو الاولاني الاو والمد اللي هو ايه عارض سكون اون حربتين يبقى اثنين قد طيب لو كان العارض للسكون اللي هو اون اربعه المادة منفرد كان 2 المادة, المادة دائماً منفرد عند الحفص ناخد 2 البدل يعني 2 عند الاجتماع باخدت بالأقوى يبقى لما جا اقف عليه اقول هنا بقول يراءون اذا كنت باخدت بالعارض منفرد 4 باخدت بالأقوى وكذلك بالستة يبقى منقول احنا في الحالة دي اعتدنا بالعارض السكون وتركنا البدل لان البدل ما بيزيدش عند حفص عن كام عن حركتين واضح واضح النقطة دي إذا اجتمع البدل مع العرض السكون واضح يا بنات فيش تعليق فيه واحدة بقى. في أماني المرشدي بس هي اللي بتعلق والباقي فين في حد فاهم طيب الحمد لله نيجي بعد كده اجتماع المنفصل مع البدل طيب اجتمع منفصل مع البدل على حرف مد خلي بالكو اضعه حرف مد واحد هو. على مد واحد أعمل السبب الأقوى وأهمل الأضعاف فإذا تساوي بالقوة أعملا معا طب تعالوا نمسك الكلمة كلمة جاءوا أباهم خلي بالكم وأنا بقول جاءوا هتولي الهمزة الهمزة مضمون بعدها واو يبقى هنا في الحلة دي المد اسمه إيه الهمزة اللي ب الهمزة المضمون اللي بعدها واو بيسمى المد هنا إيه بدل ماشي يبقى بدل طيب الواو المادية بعدها همزة في كلمة ثانية ماذا يسمى هنا الب... ماذا يسمى هنا المد؟ يسمى المد ايه؟ منفصل احسنتم يبقى منفصل احسنتم خليكوا صحين معايا كده اذا اجتمع على الواو المادية و ده جائز بعدها واو يبقى منفصل يبقى عشان كده بيقولك اجتمع اجتماع المنفصل مع البدل بنفس الجدول الجدول مش هيتغير المنفصل بمده حركتين وتعارفين؟ في الطيبة احنا بنمد عنده حفص في طريقة بالقصر وطريقة بايه؟ الشاطبية اللي بنمد بأربعة المنفصل لو قرأته باتنين والبدل باتنين لما يجتمعوا وجاءوه يبقى وجاءوه أباهم يبقى ما بتدش يبقى الواو المادية دي ما بتتمدش بتبقى الاتنين قد بعض اتنين يبقى فيهنا سببين سببين اتعملوا على الواو المادية دي بقت الواو المادية دي زمانها كان حركتين وجاءوه أباهم طيب لو المادة المنفصل كان أربعة والمادة البدل اتنين زي ما احنا عارفين المادة البدل ما بيتخيرش هو عند حفز اتنين عند ورش بس بيتغير لكن عند حفز اتنين اتنين على طول خلي بالكم النقطة دي عند لو في حالة دي عند اجتماع يبقى هيبقى من, اللي من اللي هيفوز بقى مين اللي هيطبق ويهم الاخر آه هيهمل هنعتد بالمنفصل عشان كده هنقول ايه عند اجتماعهما اجتماعيهما هنقول وجاءوا أباهم, وجاء أباهم المادة المنفصل وكذلك إذا كاد المادة المنفصل الخمسة يبقى عند الاجتماع هنعتد به وهمد المادة المنفصل الخمسة واضح قواعدة اجتماع اللي هي كده الحمد لله واضح لبنات القواعد دي واضح القواعد دي واضحا دي كلها قواعدة أقوى السببين وأسأل رب سبحانه وتعالى أن يعلمنا الحمد لله أنها تفهمت بيسر بفضل الله عز وجل احنا دلوقتي هنتوقف عشان نحمل الموضوع الثاني اللي هنتكلم فيه وهو موضوع هام جدا في التجويد موضوع الوقف والابتداء متى نقف متى يكون الوقف صحيح متى يكون الوقت كافي متى يكون الوقت قفي قبيح متى يكون الوقت كل ده هنتعلمه دلوقتي بعد وقفه كده قصيره عشان نحمل الموضوع الثاني ان شاء الله وارجع لكم مره ثانيه جزاكم الله خيرا كثيرا بسم الله الرحمن الرحيم نستكمل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نستكمل بقية درس اليوم إن شاء الله وهو موضوع هام في التجويد وهو الوقف باب الوقف ومفهوم الوقف معنى الوقف لما نيجي نتكلم يا أحبة على الوقف نقول الوقف وقطع الصوت على كلمة قرآنية هو قطع الصوت على كلمة قرآنية بزمن يتنفس فيه عادة بنية استئناف القراءة عادة بمعنى أنا وأنا بقرأ آية في وسط الآية نفسي راح فبقف على أن أستأني في القراءة يعني وباخد نفسي برد بس على أن أستأني في القراءة القط... القطع هو إيه بقى القطع إن أنا بقف بقطع صوتي القطع هو قطع الصوت على كلمة قرآنية بنية التوقف المؤقت عن قراءة محل رؤوس الآيات بمعنى أنا مثلا في في بقف وسط الآية وسط الآية نفسي بيروح فبقف وسط الآية ورجع استأنف لعايزة قطع القراءة خلاص وأقفل مصحفي وأخذ وأخذ مثلا وردي من القراء أو مثلا يعني استكفيت بهذا القدر من القراء وهكذا يعني فبقول هنا بقف عند رأس رؤوس الآية طبعاً ما أقفش عند رؤس الآية زي ما بقول مثلاً وقفت لا بقول قطعت خلاص قطع وقفت ايه وقف اللي توقف اللي هو عن القراءة محله بقف عند رؤوس الآية المهم اللي هم منا الصفحة التي تري ذلك او المضمون فيها الوقف عملية الوقف دي لان هو ده اللي هم منا جداً جداً ان ننق إن نفهمه انواع الوقف في تلاوة القرآن الكريم متى اقف ومتى لا يجوز ان أقف ومتى أن أقف عند الاختبار ومتى أن أقف إذا تررت ماذا أن أقف باختياري يبقى أن أقول أنواع الوقف في تلوة القرآن أنواع الوقف في تلوة القرآن يا أحبتي واحد اختياري اتنين اضطراري ثلاثة اختباري تفرق بينها وبين الأولين يا صفر خلي بالكم اختباري واختياري طيب هنأخذ اللي هو النوع الأول اللي هو الاختياري اللي هو اللي بالصفرين أنواع الوقف في تلوة القرآن اللي هو الاختياري اللي بقف في أي مكان أنا بختاره يعني في منه جائز نوع بيسمى جائز ونوع تاني بيسمى لا غير جائز ما قدرش اختار المكان ده اللي بيوصلني للقبيح طب والجائز قال جائز ده في منه أنواع ممكن أقف أقف ويبقى الوقف الجائز بتاعي ده تام ممكن أقف ويبقى الوقف بتاعي ده الجائز كافي ممكن أقف وبقى الوقف الجائز بتاعي حسن وده له, وده له معنى وده له معنى أما الوقف غير الجائز ده ما ينفعش أقف هنا لأنه يبقى وقف إيه قبيح لأنه أكيد هيخلي بالمعنى من مفهومه كده يعني طيب تعالوا ندخل على اللي هو الوقف اللي هو أنواع اللي هو الوقف اللي هو في الجائز اللي أنا قلت لكم تام كافي حسن ناخد الوقف الأولاني التام عشان نفهم مضمونه أنواع الوقف في تلاوة القرآن هو الوقف على ما هو ما ما هو تعريف الوقف التام الوقف التام هو وقف على كلمة قرآنية خلي بالك ليس بينها وما بعدها وما بعدها تعلق لا من ناحية اللفظ ولا من ناحية المعنى تعلق اللفظ يعني يتعلق بما ما بعده من جهة الأعراب تعلق المعنوي يعني يتعلق بما بعده من جهة المعنى. فما في له علاقة بما بعدها حكمه يوقف عليه وابتدأ بما بعده حتى في المصحب يبقى الوقف اللي هو ال... هيديني علامات كده اللي هو علامة الوقف اللي لازم ولذلك حكمه يبقى أقف عنده طب هما نوعين في الوقف التام ده اللي بيديني معنى أنه لما أقف عنده بقى المعنى خلاص انتهى إنه عنده الوقف لازم أو وقف بيان تام وهو الذي يلزم الوقف عليه والابتداء بما بعده لأ لماذا؟ لازم أقف عليه ولما أجي ابتدي لازم أبتدي بالكلمة اللي بعده لأنه لو وصلت بما بعده هيوهم اللي سامعه إن معنى غير المراد تماما زي مثلا وأنا بقرأ فلا يحزن كقولهم خلي بالك ثم الابتداء إن نعلم ما يسرون وما يعلنون فالوقف على قولهم وقف لازم لأن لو وصلنا لوقف لازم لازم أفننا لأنه لو وصل بما بعده لا أوهم أن الجملة بعده هي قول الكافرين وهو من كلام والجملة طبعاً أنتوا عارفين إنه هو من كلام رب العالمين يعني بيدق بالمعنى تماما بيدق معنى غير المعنى المطلوب في القراءة واضح طيب النوع الثاني اسمه وقف تام مطلق هو الذي يحسن الوقف عليه ويحسن الابتداء بما بعده يعني اي انه يجوز وصله بما بعده طالما ان وصله لا يغير المعنى ولكن الوقف اولى ولكن الوقف اولى طب مواضع ايه اكثر ما يقع في رؤوس الايان وعند انتهاء القصص عند انتهاء القصص يبقى ممكن تقف عليه وممكن توصليه باللي بعده لكن لو وقفت عليه بقى ايه اولى مثلا وانا بقرأ قول ربي فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين العراف وبعدين بنقول ايه وإلى ثمود أخاهم صالحة دي كانت الاول بنتكلم عن قصة وبعدين بنقول بنتكلم عن قصة الثمود إني أقف عند هذه الآية فالوقف على مؤمنين وقف تام خلاص انتهى الانتهاء القصة وكذلك الوقف على وإن ربك هو العزيز الرحيم في مواضعها الثمانية الموجودة بالشعراء الانتهاء الكلام عندها عن قصة يعني بتنتهي من القصة خلاص والبدء في قصة جديدة لكن لو وصلناها جائز ممكن أوصل لكن الأولى إني أقف عند هذه القصة اللي انتهيت منها ده بنسميه كده خلصنا اللي هو الوقف التام طيب وما لقى الوقف التام الكافي اللي هو نمر اثنين الوقف الجائز هو الوقف على كلمة قرآنية خلي بالك بينها وبين ما بعدها تعلق معنوي لا لفظي هنقول ازاي حكمه ايه يوقف عليه ويبتدي بما بعده وقف عليها وابتدي بعد كده بما بعده سمي كافيا للاكتفاء به خلاص واستغناء عما بعده في اللفظ دون المعنى اللفظ دون المعنى طيب مثال ايه قول ربي سبحانه وتعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا مثل الذين خلوا من قبلكم فالوقف هنا وقف سما، وقف كافي لأنه بيبين معنى تام في ذاته يعني ذاته يعني في لفظه لكن متعلق بما بعده في المعنى المعنى بعد بقولك إيه الناس دول مستهم البأساء والضراء يبقى متعلق بيه لكن هو في نفسه ممكن يقف عليه لكن هو متعلق بما بعده كذلك الوقف على فواصل قصار الصور مثل الانفطار والشمس برضو بنسميه مد من آه آه اللي هو بنسميه وقف من هذا إيه النوع الوقف على فواصل اقصار الصور طيب الشمس والفطار واللي وال... الصور اللي هي في اقصار الصور كما ذكر طيب أنواع الوقف في تلاوه القران الكريم اللي هو الوقف اللي هو بنقول عليه طب ايه الوقف الحسن بقى احنا اتكلمنا عن الوقف الايه قلنا وقف تام وقلنا وقف ايه كافي طب ايه الوقف الحسن الوقف الحسن الوقف الحسن. الوقف الحسن هو الوقف على كلمة قرآنية بينها وبين ما بعدها تعلق من حيث اللفظ والمعنى. من حيث اللفظ والمعنى. حكمه هنا الوقف عليها يعطي معنى تام فقح عليه ولا ولا يبتدع بما بعده إلا أن يكون رأس آية بمعنى مثلا على سبيل المثال وإحنا أمثلة. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما الوقوف على تثبيتا اللي هو تحت خط بيسموه وقف حسن يعني ممكن يحسن الوقف هنا لكن الابتداء بما بعده في تفصيل لأن لو دي وأنا بقول لو قالك لها جواب بداية الجواب هنا ولو بتاعت لو ولو أنهم الجواب فيها لكان وتكملته وإذا يعني كأن الثلاثة بيدوا مع بعض إيه معنى إيه متكامل وكذلك ولما باجي أقرأ في سورة الروم ويوم إذي يفرح المؤمنون في آية دي على فكرة دي رأسي آية ويجي بعدها بنصر الله ينصر من يشاء مع معين دي آية دي رأس آية والتانية لكن الوقف على الآية حسن لأنه تمام المعنى لكن لو قلت بنصر الله ليه متعلق بالفعل السابق بتاع يفرح يبقى متعلقة بايه بما سبق يبقى أفضل وانا بقرأه بالشكل ده يبقى لو قلت كملتيها يبقى هذا أفضل ودي الأمثلة اللي بقولك عليها مثلا لما باجي أقرأ في سوره البقرة وانا بقرأ لعلكم تتفكرون رأس آية في الدنيا والآخرة الوقف على على رأس الآية حسن لأن الجملة بعدها تعرب جر ومجرور متعلق بالفعل تتفكرون لكن لو كملنا إيه يكون أفضل الحمد لله رب العالمين الوقف حسن ممكن نقف لأن ما بعدها صفة لله والصفة الموصوف كالشيء الواحد فالصفة تتبع الموصوف يعني لو وصلت مش, مش ايه مش خطأ لان ده برضو اسمه ايه وقف حسن الامثلة في جميع يطلق على الاية بعد الوقف الحسن انها شديدة التعلق بما قبلها ده الوقف الحسن الوقف الحسن ان انا بقف عند رأس الاية والاية اللي بعدها شديدة التعلق بما قبلها يعني شوفوا انا ببص رب العالمين بقول اللي هو اللي هو الرحمن الرحيم الذي هو الرحمن الرحيم طيب طب لو كان الكلام في اوسط الايات اقف ازاي ولا لا اقف ازاي تعال نشوف كده وانا بقف في اواصلت الايات مشراكم اليوم جنات خلي بالك ممكن اقف على جنات وانا بقرأها بقرأ الايال على بعضها مشراكم اليوم جنات ايه جنات تجري, تجري ايه تجري من تحتها الانهار الجنات اللي بتجري من تحتها الأنهار لو وقفت عند هذه الجنات خلي بالك لو وقفت عند كلمة جنات وقفت عندها حسن لكن لو قلت جنات تجري هذا غير صحيح لان ادت معنى ايه مختل وكذلك لو ابتدات بكلمة جنات تجري من تحتها الأنهار لأن الابتداء هنا يوحي ان الجنات هي اللي بتجري جنات تجري هي الجنات اللي بتجري وتحت الجنات الأنهار الحقيقة ده الامر اللي بيجري من تحت الجنات اللي, اللي بيجري هو هو الانهار وبناء عليه بندي برضو نقف لكن ما ابتديش يبقى هنا باقف عند جنات لكن هو يكون وقف حسن لكن لما اجي ابتدي اخلي بالي متى من اين ابتدئ ما اقولش جنات تجري لان عشان كده ده من الامن اللي اقولك هنا غير صحيح ان انت تقرأي هذا هذه القراءة صحيح غير صحيح يا ايها النبي يا ايها النبي إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شاهدا خلي بالك لو وقفت إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ وقف حسن لأن الدكي برضو معنى مش كده لكن بقيت الآية متعلق بيها يعطي معنى يعني يحسن السجون عليها لكن بعده حال للنبي كونوا شاهدا زيك إعراب كلمة شاهد حال من الضمير المفعول في أرسلناك أرسلناك إيه؟ حلو إيه شاهدا ومبشرا ونذيرا كلمة الله يا بدأ الخلق. الخلق كلمة الخلق ثم يعيده لم باجي أوقف عند الخلق ممكن أوقف عندها يعني ممكن الله يا الخلق وقف حسب لكن لما بجي بحاول الاستئناف ما ببت ليش ببت بكلمة اللي بعدها قل ثم يعيده أبدا يعني ما تقول ما تقفيش على كلمة الخلق وتقولي ثم يعيده لا لأن ثم لأنها حرف عاطف تفيد الترتيب والترتيب والزمن يبقى عندما يريد الاستئناف لا يبتدي القرأ بثم يبقى المفروض انت بتقرأيها تقولي ايه في الحالة دي هتأخذي الخلق مع ثم يعيده عشان تبقى الإقراءة صحيحة طيب إن عبادي إن عبادي ليس لك عليهم ايه سلطان في هنا استثناء إلا من اتبعك من الغاوين قال لك في الآية خطاب من الله عز وجل خطاب للشيطان وفي هذا الخطاب بعده استثناء من عباده في أمن لهم إلا من اتبعك من الغاوين يبقى أن فيها استثناء ولذلك المفروض نعم يبقى المفروض أننا نقف على حرف إيه عليهم سلطان إ أنا بقول عليهم سلطان إلا سلطان إلا يبقى وأنا يبقى لازم أقف إن عبادي ليس لك عليهم سلطان لازم أقف بال إ بالاستثناء يبقى لازم أخذ الاستثناء معايا عشان تبقى قراءة إ الاستثناء يبقى المعنى يدي معنى صحيح بقراءتي للإستثناء الوقف القبيح هو الوقف على تلمة قرآنية بينها وبين بعدها تعلق حيث اللفظ والمعنى والوقف على يعطي معنى ناقص أو خاطئ حكمه لا يتعمد الوقف عليه إن وقف عليه مضطرا أعاد مضطر نفس راح لما تيجي تقولها أنت وقفت وقف بتقول بتقولك نفس راح لكن لما تيجي تقق المفروض أنك مثلا على سبيل مثال أمثلة إيه لما تيجي تققش مثلا على كبات الوقف عليه كلمة يفهم لا يفهم لها معنى نمرة واحد مثال وقف باسم ده معنى لا طبعا لازم تقولي باسم الله الرحمن الرحيم وكذلك الحمد لمن الحمد لله رب العالمين فالوقف على هذا ومسلق به لأنه لا يفهم منه شيء ولا يعلم إلى أي شيء أضيف إليه يبقى مش هيد دي معنى يبقى, غير يبقى في الحالة دي من قول لا ده ما صحيح الوقف الوقف على كلمة توهم معنى لم ي... لم يريد ربي سبحانه وتعالى ده ما بقف على كلمة فلها النصف ولا النصف ولا أبويه لما تقف عليه بقى كان الأبويه إيه الظاهر النصف لكن ولا أبويه كل واحد منهم إيه هيقسم بقى هي اسم بقى بقية الآية اللي انتو عارفينها في سورة ايه؟ النساء لان معنى لو قفت عليها ان انت بعد كده هتقولي ان كمان لأبويه النصف وهذا غير صحيح لان الآية بتؤكد ما, تؤكش... ما تؤكدش ذلك ابدا بقية الآية واضحة للأبويين ايه؟ للأبويين بقية الآية ايه؟ يبقى لأبويين بقية وبعدين بعد كده وأيضا وقف على قولية علي يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة لو قفت عليها وقفت عليها في سورة النساء بنتم تقف عليها هنا وقف قبيح لا تقربوا الصلاة ايه وانتم ايه عشان كده في ناس بتفهم المسألة ايه او انت بتقف عليها بيبقى هذا الوقف نسميه وقف قبيح واذا الوقف على قوله تعالى لان شكرتم لا ولا ولان كفرتم يعني معنى انه لو ان لكن ولان لان شكرتم لا ازيدنكم ممكن تقف عليها وبعد كده تقولي ولا ولان كفرتم ان عذاب ايه لشديد يبقى عشان ما تقفيش ولا إن كفرتم تقولي تقف هنا لأن المعنى بيختل تماما بتدي معنى غير صحيح يعني ولا إن شكرتم لأجلناكم ولا إن كفرتم كمان لأجلناكم اختل المعنى تماما الوقف على ما... على كلمة توهم معنى لا يليق بالله ده برضو من الوقف القبيح زي لما تيجي تقف على كلمة وانت بتقرأ في سورة البقرة وتقولي إن الله لا يستحي عيب تقولي كده أيوة لأن المعنى مختل لأن الله لا يستحي أن يضرب لو قفت عندها علشان ما توهميش ما, ما توهميش خدي كلمة بعدها حتى لا توهمي معنى قبيح في ذات الله سبحانه وتعالى فبهت الذي كفر والله معنى قبيح لكن فبهت الذي كفر تقفي عندها ثم تأخذي بعد كده لفظ الجلالة لبقية الآية لكن تقولي فبهت الذي كفر والله وتقفي عنده والله كأن لفظ الجلالة بتوضفيه هنا للذي كفر لا حول ولا قواته إلا بالله وكذلك قولك وللذين لا للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله لا حول ولا قواته إلا بالله اقتل المعنى تماما فخلي بالك أنت بتقف فين بتقف فين إذا كان كلمة فيها استثناء بتقف فين أين المكان اللي بتقف فيه لازم تقف بعد الاستثناء ومنه أيضا وقف على النفي الذي بعد إيجاب فاعلم أنه لا إله ويتقف هنا لازم تكون تقول يكون فينا هنا نفن ونفن وإيه؟ وإثبات وما أرسلناك لا حول ولا قوات إلا بالله إلا مبشراً وبعدين وما خلقت الجن والإنس إلا لازم تحط الإثناء بعد وعنده مفاتيح الغيب ممكن تقفي لا تقولي لا يعلمها بعدها يبقى كأن ربنا سبحانه وتعالى لا يعلم مفاتح الغيب لكن لا يعلمها إلا خلي بالك إن الاستثناء ده بغير المعنى تماما إذن الملاحظات اللي أنا عايز أضربها لك الوقف على رؤوس الآيات سنة سنة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وصح الوقف عليها في جميع أنواع الوق في أن جميع أنواع أنواع الوقف الجائز اللي احنا ذكرناه سابقا ليس في القرآن وقف واجب شرعا أو حرام شرعا إلا ما أفسد المعنى كما ذكرت لكم الوقف القبيح فإن تعمد عليه أثم لو وقف عليه لأن نفّص صراح ويكتهد تماماً إنما يقفش عليه، فإن تعمد الوقف عليه أثم، يعني قرأ بنوع من الجهل أو يعني لزم يقتهد في قراءة القرآن عشان يقرأ باب الوقف دار والوقف أنواع وباب مهم جداً جداً متى أقف ومتى أستكمل قراءتي. بالنسبة للملاحظات اللي إحنا أو التنبيهات المهمة جداً جداً واحنا لازم نفهمها إنه إزاي أعرف في النحو مثلاً؟ الجملة الاسمية مثلاً نبقى عارفين مبتدأ مؤلفة من مبتدأ وخبر الجملة الفعلية مؤلفة يعني مؤلفة من فعل وفاعل يعني لما اجي اقف مثلاً لما اجي اقف مثلاً هنا تقلبوا لي كده الصبحة ما تجي تقولي بسم الله يوقف هنا ولا يبتدأ بما بعده وبسبب بسم, تقولي بسم الله الرحمن الرحيم هنا لما تيجي تشوفي مثلاً التنبيهات المهمة جدا اللي أنت لازم تعرفيها وهمة لا تقف على الفعل دون الفاعل الفعل مثلا زي يرفع يرفع الله مثلا يرفع الله لما تيجي تقف وتقولش يرفع فين الفاعل لازم تسمي لازم تقف عند لفظ الجلالة وهكذا تفهمي الكلمة أو الجملة أين الفاعل لا تقف على الفاعل دون المفعول به لو كانت الجملة فيها لما تقفش على حرف الجار دون الاسم المجرور لازم تأخديهم مع بعضه ولا تقف على المضاف دون المضاف إليه. دا عايز النحو ذا اتفامي النحو دا. شد تشوفين المضاف والمضاف إليه وتضعي لي وجبودي القادم ان شاء الله. التنبيهات دي أنا عايز تجبودي فيها. تفعلوا معايا. لا يوقف على الفعل دون الفعل. جبودي أمثلة. لا يوقف على الفعل دون المفعول به تولي أمثلة. على حرف الجر دون الاسم المجرور أمثلة. يعني بالضبطك أنها واجب عليكم الأسبوع ده. ولا على المضاف دون المضاف إليه. ولا على المبتدا دون الخبر ولا على الموصوف دون الصفة ولا على المعطوف دون اللي هو المعطوف عليه دون المعطوف ولا على صاحب الحال دون الحال هكذا دي طبعا في النحو يعني ولا على العدد دون المعدود ولا على المؤكد دون التوكيد دي مهمه جدا في القران تعرفيها عشان تقفي تقفي متى ولا تقفي متى العشرة دول معلش هتجتهدوا واتطلعهم لي والإسبوع القادم إن شاء الله بإذن الله كنوع من الواجب عليكم بإذن الله ويبقى وقفنا النهاردة إن شاء الله عند باب أستكت أسأل ربي سبحانه وتعالى أن يزدنا علما وألحقنا بالصالحين ويجعل لنا لسان صدق في الآخرين ويجعلنا من ورثة جنة النعيم اللهم اجعلنا, يعلم اللهم اجعلنا ممن يعمل بما تعلم اللهم اجعلنا ممن يعمل بما تعلم اللهم ارزقنا العمل والعلم اللهم ارزقنا العمل العلم والعمل والإخلاص والتعليم اللهم ارزقنا ذلك يا رب العالمين واجعلنا حاملين لكتابك عاملين بكتابك يا رب العالمين اللهم لا تجعلنا من حمل حروفه ولم يعمل بحدوده يا رب العالمين اللهم اجعلنا من أهل القرآن وخصصاتك الذي أهلك وخصصتك يا رحم الراحمين اللهم أبلسنا به الحلل وأسكننا به الظلل واجعلنا به يوم القيمة من الفائزين اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياءا ولأبصارنا جلاءا ولذنوبنا ممحصا وعن النار مخلصة اللهم إن نسألك يا أكرم الأكرمين أن ترفعنا بالقرآن وأن تنفعنا بالقرآن وأن ترحمنا بالقرآن وأن تنقينا بالقرآن من الشقاء إلى السعادة ومن الضلال إلى الهدى ومن الغفلة إلى التذكر اللهم اجعلنا من أهل القرآن وخاصته الذي أمانك وخاصتك أرحم الراحمين اللهم إن نسألك به الفوز يوم القضاء وعيش السعداء ومنزل الشهداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء ونسألك ربي به إيشة هنية اللهم ايتها ومرضا غير مخزن ولا فواح اللهم انا نسالك يا اكرم الاكرمين من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحين ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحين نسألك الجنة ونعيمها واستبرقها ونعوذ بك ربي من النار وسلاسلها وأغواله اللهم احفظنا بالإسلام القائمين والحفظنا بالإسلام القاعدين اللهم لا تشمت بنا عدوا ولا حاسدا اللهم لا تشمت بنا عدوا ولا حاسدا اللهم لا تشمت بنا عدوا ولا شمت بنا عدوا ولوحسدة اللهم عافنا في أسمعنا وفي أبصارنا وفي أبداننا وفي أموالنا وفي أولادنا وفي قواتنا وفي ديننا يا رب العالمين اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائما في الدين والدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك اللهم صلِّ وسلم وبارك على محمد وعلى آلهِ وصحبه وسلم تسليماً كثيرة جزاؤكم الله خير كثيرة السؤال عايزينك تكتبوا مرة ثانية ولا تكتبوه ورايا هنكتبه لكم إن شاء الله السؤال هنكتب لكم السؤال اللي هي في التنبيهات اللي هي الوقف الوقف في التنبيهات لا يوقف على الفعل دون فاعله ولا على الم ولا على الفاعل دون المفعول به الصفحة الصفحة موجودة عندكم اللي هي صفحة 19 عشر الصفحة بهذه الصفحة تسعة عشر التنبيهات الموجودة فيها دي كلها العشرة يا ريت تشوفوا على الفاعل الوقت لا يوقف على التنبيهات دي هتنى الفاعل فاعل دون المفعول بي زي ايه ما اقفش على ايه علشان تبقي تبقى فاهمة وانت بتقرأي لان وانت بتحضري كده وتفهميه هتحس ان شاء الله ان انت لما تيجي تقرأي القرآن ما تقفيش في المكان ده اذا كنت عندك القدرة ان انت تكملي اذا كنت مضطرة لان نفسك راح يبقى في الحالة دي ترجعي تجيب الفاعل مع فاعله واضح يا بنات جزاكم الله خيرا كثيراً. إن شاء الله بإذن الله طبعا. هندخل الغرفة إن شاء الله بإذن الله عشان لو في حد مش جديد حد تحسنت قراءته برضو بأكد عليك تاني حتى لو انتهينا من حلقات التجويد انت تبقى موجودة عندكم حلقات التجويد على الموجودة لأنها مسجلة فاللي عايزة تدخل في أي حلقة عشان تت أو تطلب من المشرفة إنها تعيد لها الحلقات يريد عشان تعيدوا الحلقات لأن أنا بعد كده إن شاء الله هستمر معاكم في متابعة اللي هي القراءة الصحيحة وهتكونوا مع بناتي أولاً وإذا استمريتوا بتلاو بص بتلاوة الصحيحة وأتقنتهم وكتهتكم وكانت قرائتكم بعد كده صحيحة هدخلكم مع البنات بناتي على إن شاء الله الغرفة بحيث في اللي هي لتصحيح القراءة يعني دخلكو على الموقع إن شاء الله بإذن الله كمعلمات في تصحيح القراءة على شرط. انك تجيري التلاوة يعني تمسكي في المعلمة اللي انا اخترتها لك كده بأديكي وتعبد عليها كده بالنواجز علشان ان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يعلمك القرآن ويجيلك الافضلية خيركم من تعلم القرآن وعلمه واسمعي الشرح واسمعي اللي هي اه وكل شهر ان شاء الله بإذن الله هتفق ان انا هسمعكم كلكم مرة بإذن الله هتستمر مع البنات وهسمعكم مرة في الشهر وهستمر بعد كده ان شاء الله في الغرفة باني هدي بإذن الله أولا هبتدي أدي فقه الحج إن شاء الله دورة في فقه الحج بعد ما انتهيت من, من بعد ما انتهيت اس إن شاء الله انتهيت الأسبوع القادم بإذن ربنا ييسر في تقريبا يعني في وبعدين بعد إن شاء الله الانتهاء من اللي هي دورة هذه الدورة هبتدي أدخل في فقه الحج وانتهي من فقه الحج الحج إن شاء الله هنمسك بعد كده كتاب أشرحه لكم كامل إن شاء الله بإذن الله.جزاكم الله خيرا وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا علما نافعا وقلبا قوشا ولسانا ذاكرا وشفاء من كل داء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الأخوات اللي عايزة تدخل وأتقنت قراءتها تتفضل ماشي هناخد الروم والإشمام إن شاء الله نديه لكم الأسبوع القادم الروم والإشمام وهنديكم النبر إن شاء الله